لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردبناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين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 من دعوة صاذقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته